الحمد لله رب العالمين، اللهم الرحيم بابك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم. intanto Oh I oh. به متشابها ولهم فيها أزواج مطحرة وهم فيها أخالدون إن الله لا يستحي أن يضخب مثلا ما بعوضته فما What <todic> Allah. <music> فَسَوَّاهُ فَسَوَّاهُ سَبْعَ